الله اكبر الله اكبر اشهد الله اشهد ان محمدا رسول على الصلاه حي على الفلاح قد قامت قد قامت الصلاه الله اكبر الله أكبر لا اله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 شَئٌّ عَيْنًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَأَنْزَلْنَاكَ مِنَ الْكِتَابِ ذِكْرًا مَنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُ قَالِ دِينِ فِي وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمًا نُهَامَتِحُ لَا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ تخافتون بينهم إن نبثتم إلا عشرا نحن أعلم بِمَا يقولون إذ يقول أنفلهم طريقة إن نبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبار ربي نسفا فيبرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَحْمَنٍ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَجِدُ فَوْعَ الشَّفَاعَةِ إِلَّا لِمَنِ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ أَوْلَىٰ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ قد خاب من حمل مِنَ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هطما وكذلك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 إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أن فَأَنَّ نَوْعَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ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 رسله ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور